بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن ذلزلة الثاءة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها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 Wa yaatabi o kuna sha ni mariị koti ba'aii a nama tawal houfa ndao yodaluhu waaadi da azabits Ya aan na soe kutumfi oi be minbaci Fe nawara kwala ku mentoọbenũ ma min okwazate sum ma mi nakwas me mi nalakwa te sum ma ونقل في الأرعام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفي ومنكم من يرد إلى أرزل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا علي الماء ترزت وربت وأنبتت من كل زوج بغيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ نَوَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِنُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ بُنِيرٍ ثَانٍ يَعِطْفِ ولا كتاب منير ساني إطفه ليضل أن سبيل الله له في الدنيا أخذه ونثيقه يوم القيامة عذاب الحريق. يَا لَكَ بِمَا قُمْتَ بِيَدَيْكَ وَأَنْزَلَ الله عَلَيْكَ بِالْغُلَامِ لِلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُهَا عَلَى أَرْضٍ فَإِنَّ الصَّوَابَ fo ho yi nitwa ma na bingi wa ina foba to fit na to kwae baadawannjagihiwas na duni يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفئه لبيس المولى ولبيس En loio da rinu nazina em ma nu é a mi suoni ati jatajarri me tatiana nalo Ina moia feumaida ma unkana ألا ينصره الله في الدنيا ولا أخرى فليمدد, فليمدد بسبب من السماء ثم من يقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظه وَمَا كَانَ زَارِكَ أَنْ فَرَنَّاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالَّذِينَ أَسْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَصْلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ أَذَا كُلِّ شَيْءٍ شَيْدٍ أَلَمْ تَرَأَنْ الله َذجد نَظومَ فِي السمواتِ وَم في الله وَالشَّمْسُ وَْقَمَرُ وَنجُب وَّجُمُ وَالجبَلُ وَالشَّزَارُ والالدوّ وَككثيرِ مِن الناس وَككثيرٌِ حَقّ عَلَهِ عَذاب وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٌ إِنَّ اللَّهَ يَفْأَلُ مَا يَشَاءُ الله أكبر الله أكبر هَذَانِ قَوْصَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِم فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أن يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها واذوقوا عذاب الحريق إن الله يدقل الذين آمنوا وأمنوا الصالحات جنات تجري من تحتها منهار Tajari min tahti ananhar Juhalewna fiha min athawir Min zahabin Walulukar Walibasuhum Fiha aharid Wahudu Ina Atdayb min alqaw Wahudu Ina Siraat الحamid In الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلنا للناس سواء وَمَنْ يُرِدَ فِي بِإِلْعَاذٍ بِظُلْمٍ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَعَطَاجِنِ بِالْخِيَرِ وَإِنْ فِي النَّوَاقِمِ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا كِرَجَالَه وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِيَاتِنَا مِنْ كل فجة Lati na min kunlifanjin amiqili ya shadu mana fi ana wumu, Li yashedu mana fi ana umwa yakorus maloi fi aiya min nalu mat a na oza kwahu membagi Jakun no minwa akwa e mo ba So mari a kwagon teplaça hom waliofon no zowawali ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم لن آم إلا ما يتل عليكم فاجتنبوا رجس من لوسان واجتنبوا قول الزور عنفاء لله غير مشركين وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الْطَيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّعُ فِي مَكَانٍ سَعِيقٍ ذَلِك وَمَنْ يُعَظْرِمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Lafin man fi o ina azamosang sumama e loha inalbatil a tewa. Wa nikul le o mate ja na mau sa kan le a zekuru magloi فإِنَّهُ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْنِمُوا وَدَشِرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذكر الله اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلنا لكم من شائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا بنا وأطئموا القوانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تذكرون لن ينال الله نعمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المؤسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يعب كل خبوان كبور أذن للذين يقوتلون بأنهم ظلمون وإن الله على نصرهم قدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لَوْدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَ اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَ اللَّهُ مَا يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِجٌ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ we a kowa mofomo tawa a tauzakata tawa aruo bin ma ro mi we wa وإن يكذبوك فقد كذبت قبله قوم نوح وآد وثمود وآد وثمود وقوم إبراهيم وقوم ليط وأصاب مديا وكذب موسى leitu lkefir na soma awatuhum whkai whakaana nakir Chaka a me ponyatina halanaāhi a wooli matu whini فَيَقْوَى وَيَتُنَ آلا عروشها وبير معطره وقصر مشيد أفلم يفيد في الضيف تكون لهم قلوب يعقلون بها أو آفافا يسمعون بها فإن بل فور ولكن تعمل قنوبله في الصدور ويستأذنك بالعذاب وانا يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تأدون وكأي من قرية لمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المطير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 وَالَّذِينَ ضَلُّوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الْقَوْشَطَيَانُ فِي أُمَّهِيَّتِ فَيَا سَخَّرُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ سُمَّ بَيَحْكُمُ اللَّهُ ثُمَّ يَحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فتنة لَجعَلَ ماَا يُلْطِتَْْ قالُوا فِتْنَةَ للذينَ فِي قُوبِه مَوَضُ وَالقواسَِةِ قُُ بُهُم وَإِن النَّ الظوالِ مَِلَ فيِي Wa a la lavinana o tolelma a ho la haòe o a beka fa o mi o behi إِلَى to’beana wooko lo وَلَا يَذَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الثَّاءَةُ بَغْتَةً وَيَاتِيَهُمْ أَذْهَبُ يَوْمٍ عَقِيمٍ أَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات دعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هازروا في سبيل الله ثم قتلوا فَمَن قُتِلَ او مَاتَ فَيَرْزُقُهُ نَهُمُ اللهُ وَرِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَا يَتَقَلَّلُهُم مَّدْخَلٌ وَإِن ضَغلهَّهَلَ أَلمٌ عَلم مَالِب وَمَنَ قَبَ بِ بِسلِم أُقِبَ بِ صَُّ بُغِيلَهِلَ يَصُرًا النَّغط إِنَّ اللهَّ عَ أَفُ رَافُ Zalika bi Anla Allah yuniju leyla fin nahri وyuniju nahri fin nahri وanla Allah sami'a bostir Zalika bi Anla Allah huo lhaq وَانْزَلَّهُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا فَأَخْرَجَ إن الله نطيف خبير له ما في الثماوات وما في نرض وإن الله نوالغانيج الحمير ان امطارا ان الله فخر لكم ما في مرض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع انا مرض الا باذنه ان الله وَهُوَ الَّذِي vi a يُمِيتُكُمْ ثُمَّ to إِنَّ الْإِنسَانَ mai لِكُلِّ en les مَنْ kan Le kon فَمَا يَنصَعُ نَكَ فِي لَبّهِ وَإِن دَعَوْا إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَأَذَهْدٌ مُسْتَقِيم وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يحب. كُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كُنْتُ فِي تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مَن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ طَلْقًا وَمَا رَثَّ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِالظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِم ya tuna baji te taere fofi wonjo e lavina kawallo mo kawa ya ka duni, yakauna yapol na النار وعدها الله الذين كفروا وبيث المصير يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهِ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقذوا منه وعف الطالب والمطلوب ما قدر الله أقو قدره إن الله قوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا غَلْفَهُمْ وَإِلَى الظَّيْ تُرْجَأُ الْمُورِ يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا رُكَأٌ وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاسْأَلُوا خَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِعُونَ وَاشَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من عرج ملة أبيكم إبراهيم هو ثماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فعقيموا الصروة وآتوا الزكاة واحتصموا بالله هو مولاكم Waအman maule wani a